وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ أَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةٍ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَامَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةٍ اللہ تھی چپ لیا مدی مدد الله